سوي لي الساعه عشان 4 4 4 عشر يا رب تحليك الحمد اه. لله <تسكت> الحمد لله رب العالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه معلش الدرس بتاع يوم الاسبوع اللي فتحه يعني حكر مر عليه مره الكرم كده عشان يثبت في اذهان الشباب ليله الاجر ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان وفي الليالي الوتر وفي الليالي ايه الوتر يعني رايت واحد وعشرين 25 وعشرين 29 وعشرين وعشرين وعشرين لكن فيه روايه عن ابن عباس التمسوا ليله القدر في الرابع والعشرين قال لا اربعه دويت ولا شافع يبقى فيه روايه ان ليله القدر في الليالي الشافع عشان نجمع الاثنين ما هو الاثنين صح الاثنين صح المشكله اللي عندنا احنا, إحنا عايزين نحدد العشره الاواخر من رمضان قلنا رمضان شهر قمري شهر قمري يعني ايه شهر قمري يعني ممكن يبقى 30 وممكن يبقى 29 لان الشهر القمري تبع حساب الفلك الشهر القمري في حساب الفلك مش 30 يوم ولا 29 يوم اخدها بقى تدقيق من اهل علم الفلك الشهر القمري تسعة وعشرين يوم واثناشر ساعة واربعة واربعين دقيقة وتلت ثواني أقولها تاني عشان ترسخ في أذهان الشباب الصغير لذلك الوارد ده ها؟ يبقى الشهر القمري تسعة وعشرين يوم واثناشر ساعة واربعة واربعين دقيقة وتلت ثواني يبقى لما يجي يقول شعبان تسعة وعشرين او يقول رمضان تسعة وعشرين جات من ايه ها ماهوش تلتين ليلة تسعة وعشرين يوم واليوم يشمل ليل ونهار واثناشر ساعة واربعة واربعين دقيقة وتلت ثواني ماشي ايه طب لو رمضان 30 ما فيش مشكلة الحديث ماشي فوق ما فيش كلام طب لو رمضان 29 هنعد العشر الأواخر منين نحن عايزين عشرة إذا كان رمضان 30 يقبل عشر الأواخر من ليلة 21 طب وإذا كان رمضان 29 الأواخر من ليلة كم؟ من ليلة 20 فإني ليلة عشرين بقت كان ليلة واحد في العشرة الأواخر يعني واحد وعشرين وليلة اتنين وعشرين بقت ليلة تلاتة وعشرين وليلة اربعة وعشرين بقت ليلة خمسة وعشرين يبقى دية في الوتر ولا مجدش في الوطر بس الاختلاف في العشرة يبدأوا من أمتى إذا كان الشهر تلاتين يبدأ العشرة الأواخر من واحد وعشرين طب وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يقبل عشرة الأواخر يبدأوا من عشرين يبقى ما فيش تداره في الرواية بتاعت ابن عباس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاثنين بيتامعهم في الأواتر العشرة الأواخر وقالنا نيلة إسورة القبر جت بين صورتين بين سوره العلق وبين سوره البينات ايه العلاقه في ترتيب الصور في المصحف سوره اقرا اللي هي العلق بدات بيقرا اول ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرا ما انا بقاري اوع هو طخم كده ما أنا مش لا لا اعرف القراءه فجيب قال له اقرا ما انا, أنا لا اعرف القراءة في قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق أه يا شباب اوع سيدنا مش قارئ. ما أنا لا انا لا اعرف القراءه اقرا يجار القرآن اللي نزل امتت اللي نزل في ليلة القدر اقرأ ما نزل في ليله القدر ما نزل في ليلات القدر اللي هو القرآن واخر آية في سورة العلق كلا لا تطعه واسجر واقترب يبقى أفضل وقت للسجود فين في ليلة القدر جت وراها على طول ليلة القدر طب نرجع بقى لسوره القدر احنا قلنا في اللقاء الماضي ان هي خمس ايات اشمعنى خمس ايات عدد الايات اللي فيها خمس ايات وعدد الكلمات 30 وعدد الحروف 114 ليه خمس ايات ايه الملمح اللي ناخده لان دي كلام رب احنا عندنا الليالي الوتر في العشرة الاواخر كام ليله واحد وعشرين تلاتة وعشرين خمسة وعشرين أه، سبعة وعشرين تسعة وعشرين خمس ليالي يبقى يبصورة القبر جات خمس آياءات عشان تشير للخمس ليالي اللي يرفض فيهم لنت الأجرى صحيح وقال إن أنزلناهم ما قال إن أنزلنا القرآن جاء ضمير ليه لأنه حيتكلم على حاجة واضحة اللي هو ايه القران إن أنزلناه ولما يكون الكلام على شيء واضح يقوم يجيب الضمير ما تقرا كده آية في آخر سور الفتر ولو يقافظوا الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من جابة على ظهر ايه الارض لأن ده دبت أنا ما دبش على الأرض واللي ماشي في الماء حيدب ها واللي ماشي في الهوا حيدب يبقى ما ترك على ظهرها يبقى الضمير هنا للارض للأرض إن انزلناه أنزلناه الضمير للقران للقرآن السؤال حين نسأله النفسي إيه هو القرآن؟ إيه هو القرآن؟ تخيل ابنك أو اخوك الصغير بيسالك السؤال دي بيقولك إيه هو القرآن؟ نعرف القران القران كلام الله لو سكت يبقى جاوبتك مش صحيحه 100% هو القران كلام الله صح بس لما تقف هيجي ولد ابنك الناصح كده يكون شاطر شويه في المدرسه ويقول لك طب ما هو الحديث القرسي كلام الله ها يبقى تقول له ايه القران كلام الله المتعدد متعبدوا بتلاوتك ينفع تصلب حديث قدسي يا شباب ينفع بعد ما تقرأ الفتحة كده وتجي ايه الحديث قدسي ما ينفعش ما ينفعش وعندنا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب اللي هي الفتحة اللي ربنا سماها في القرآن السبع المساني ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم من عطى العام على الخاص طب السبع مثاني هما ايه هما سوره الفاتحه لا طب سبع مثاني ليه سبع مثاني ليه سبع ايات الفاتحه سبع ايات بما فيهم بسم الله الرحمن الرحيم لان بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه ايه بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه ايه لكن في بدايه الصور فواصل وجد جزء من ايه بصوره النمل بل على سيدنا سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو عليه واتوني مسلمين طيب يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه ايه هيجي الشباب الضغير بيجي سألوا يقول لي يا عم الشيخ ده احنا بنشوف بعض الاخوة الائمة بيجي وقف في المحراب الله اكبر وما بنسمعش منه قال ايه الحمد لله رب العالمين لا هو يا حبيبي قال بسم الله الرحمن الرحيم لان الفقهاء مختلفين اقولها جهر ولا اقولها سر وادله السر اقوى من ادله الجهر يبقى الايمان بيقولها في سره لكن لو هو ظاهر بيها لا شيء فيها لكن رأيه جمهور العلماء على ان السر اقوى من البصر يبقى الامام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لان الامام لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم بالفتحة بطلت بطل الصلاه يبقى ولقد اتيناك سبعا من المثان والقران العظيم طيب الكلام هياخدنا في حته ثانيه ايه حكايه دي؟ الفتحة سبعه دي مش معنى سبعة سبع ايات وايه حكايه سبعه في القران نعم مساني بارك الله فيك كنا حنعديها دي طيب قبل مساني سميها مساني ليه سبع المساني اقصر صلاه بنصليها ايه بعدد الركعات الفجر او الصبح ما هو الفجر هو الصبح كم ركعه ولا تصح صلاه من لم يقرا بفاتحه الكتاب بل انت في اقصر صلاه كم مره يبقى سماها مثاني ولاني اقصر صلاه عندنا ركعتين طيب وفي الثلاثي عرامتين ولا ثلاثة حر ثلاثه وفي الرباعيه حر اربعه يبقى جابها مثاني لانها تسن في الصلاه اللي هي اقصر فريضه عندنا اللي هي فريضه الظهر سبع مثاني لانها تسن في كل ركعه بتقرا كل ركعه الا اذا كنت مأموم خلف امام في صلاه جاري يبقى صلاة قراءه الإمام قراءة للمأمون لكن لو الإمام اجدك الفرصة وقال ولا الضالين وراح ساكت شويه قبل ما يقرأ الآيات يقرأ انت الفتح لكن اردح الإمام لازم في الصورة اللي وراها على طول يبقى قراءة الإمام قراءة للمأمون طيب نجي كلمة سبعة دي هم كم سامن سبعة وكم ارض بردك سبعة طب احنا عايزين ده ليه ها شباب صغير ده حتبني حاطط سوره الطلاق اخر ايه في الطلاق الايه رقم 12 في سوره الطلاق ها يا شباب بصوا ما عامل معاكوا جامد وعامل معايا ولا ايه طب انا فاكر نفسي إن انا اللي خيبان بس الله اخر سوره الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يبقى الأرض كان تابع رقب ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إيه عشان إيه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما قدراته تطولك وعلمه يطولك طب انا عايز افرق لك بين التشريع البشري والتشريع الالهي التشريع البشري اللي هي القوانين الوضعيه بتاعتنا يقول لك اما اكون بسيق موتوسيكل ولا سايق سياره ما تستعملش المحمول صح ايه اللي بيحصل من سايق السياره او من سايق التاكسي اما يشوف العسكري بيشيل المحمول وبعد ما يبعد شويه يجي مشغل المحمود ليه لانه عارف ان ضابط المرور مهما علي قدراته محدوده ورؤيته محدوده لكن انت وانت صايم دلوقتي والدنيا حر زي النهارده كده وانت قاعد في الاوضه لوحدك ومقفل الباب وشبابيك ومشغل المروحه والاكله بتقول لك انا بانتظرك عماله تبرق مين اللي عايزك انك مطرحش تروحش تشرب ومحدش شايفك شوف التسريح الالهي ليه لان الله قد احاط بكل شيء علما ان لم تكن تراه فهو يراك نرجع بقى لسبعه سبع سماه سبعه والارض سبعه والطواف حوالين البيت كان سبعه والسعي بين الصفر والمروه كان سبعه واعضاء سجودك في الصلاه بتاع 7 ادلم جبنا اعضاء سجود الصلاه دي لان انا بشوف حبايبي صغيرين اما بيجي يسجد بيخلي ايده كلها لمس الارض المطلوب الكف الكفين والصابع مفروده لكن اللي بيعمل كده بالك سيدنا النبي قال اللي بيعمل كده بيعمل ايه تورق الكلب انت ترضى ترضى تقعد الكلب ها يبقى لما تيجي تسجد السبعه ادي اتنين. وادي اتنين. وادي اتنين. يبقى كام 6 والجبهه بالمناخير ها سبعة. لكن تعمل لي كده ما ينفعش تعمل لي كده ما ينفعش ترفع رجلك من ورا ترفع رجل. لا يجب اطراف صوابع تبقى محصله الارض وتبقى. في بعض اللازل. الشباب اللي حاطط رجل على رجل وساجد ساجد يجي حاطط رجل على رجل بردك في خطا ده احنا تعرضنا بقى للاخطاء في اخطاء في الشباب اللي لابسين بنطلون بتبقى بتاعه التيشيرت اللي فوق ده صغير شويه يقوم حته من ضهره البان بانج من عورته بطلت الصلاة لان عوره الرجل في الصلاه ما بين السره والركبه ما بين السره والركبة اذا العوره انكشفت من اعلى او من الجانب بطلت الصلاه لكن لو انكشفت من اسفل لا بطل الصلاه ازاي تينكشف العوره من الاسفل يا عم الشيخ واحد مش لابس سروال ها ولا لابس فلوت ولابس جلابيه صليطه على المط ها وما فيهاش فتحات جانبيه العوره بتاعته بان من تحت يبقى صلاته صحيحه لان العوره انكشفت من تحت لا شيء عليه لكن لو هو فتح فتحات في الجنب كده وساعة ما يجي يركع او يسجد تبان جزء من هنا بطل صلاته اذا البنطلون طلع من الفانيلا وضهره بان بطل صلاته ها واحنا جاينا عايزين ناخد ثواب مش عايزين نعمل اي حاجة وخلاص من نعم سبعة لا اي, حاجة. مزيز مزيز مزيز مزيز. أي حاجة. ماشي ما هو من تحت ما يفق ما احنا بنقول اذا ظهرت العورة من اسفل لا شيء فيه طيب الطواب سبعة والسعي بين الصف والمروه سبعه واعضاء سجودك سبعة ها طيب ليش سبعة ليه سبعة صحيح ها هتقول, هتقول يا عم نسمع اسمع طيب ليه سبعة ايه العدد سبعة ده صحيح قبل ما نقول ليه العدد سبعة ده ده في القرآن شفنا القرآن وشفنا الكون ها في القرآن سارعة برضك ايه سبعة في القرآن اهل الكهف كان قصه اهل الكهف رهالة كده يقول ويقولون ثلاثه را رابعهم ما جاش واو ويقولون خمسه سادسهم طيب ويقولون سبعه و جت واو وثامنهم ليه جت الواو لان عدى عن السبعه احنا دخلنا في الثمانيه طب ما تجيبها ايه بقى صريحه في صفحه التوبه اقرا كده الصفات اللي هي ربنا عايز يذكرها في سوره التوبه التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر واو 8 ليه بقى ايه اهميه العدد 7 لأنه كان منتهى العدد عند العرب عايزة وضح منتهى العدد عند العرب سبعه يعملها سبعه انت عارف حسب البرمي لما الاوليه كترايش هي لها سأبصت الباب وجاية من بيرما راح تبقى طنط طوات زي حالاتي كده راح ماشي وتصص بالعجلة علىها السبت راح اشتكتوا في المركز ظابط المركز قال له انت معاكي كام بيضه قال له ما اعرفش يا ابني انا لو قسمناهم اتنانات يتفضل واحده لو قسمناهم ثلاثات يتفضل واحده لو قسمناهم اربعات يتفضل واحده لو قسمناهم خمسات يتفضل واحده لو قسمناهم ستات يتفضل واحده لو قسمناهم سبعات ما يتفضلش حاجه يبقى هي معاها كام بيضه 301 101 301 ها يبقى لك يبقى كان يعني عشان نتفاهمها اول كلمه واحد في الحساب اسمها ايه وحده البناء في الحساب يعني انا لو سالت حضرتك وقلت لك وحده البناء في اللغه العربيه ايه شباب وحده البناء في اللغه العربيه ايه شباب يا يا كريم بطاطس هو وغيره وغيره وغيره. لا يا اما قل.. والرز يحلو بالبطاطس اكله ويا لو كان معمره <تصفيق> وحده البناء في اللغه العربيه الحرف الحر مش تكون تتكون كلمه بتكونها من ايه من حروح. طب وحده البناء في الجدار قالب طب وحده البناء اللي في جسمي الخليه الحيوانيه ها يبقى وحده البناء في اللغه العربيه ايه؟ الحرف الحرف طب الشاطر في الشباب الصغير لو قال لي اقسام الحروف كم قسم؟ كم قسم مش في العمل في المعنى ليه 10 جنيه اه قسم الحروف ايه؟ لا انت وانت ضمن الشباب اي ايه حاجة عصان ايه حاجة عصان ها يا هم مش بس مش عشر جنال الشرط عند الحرف. <تصفيق> لا حفر. اه اه عدوها عن في التبويد احنا اليوم التبويد انا بتكلم معاهم في اللغة العربية ان هم لسه في الابتداء او في الاعدادي لا انا سدد ده بقى فكره التجويد بقى اه, آه حروف الحلق وحروف مش عارف اللسان وحروف ما اعرفش ايه وايه والحروف المفخمه والفروق لا الفروق قسمين يا حبايبي لما نيجي نقول اللغه العربيه لا لا ده دي بقى للمتعمق لكن انت بتكلم مع واحد لسه زي حالاتي دي ايه ليه حبايبي بداية لسه بيعلمه المشي ت احنا لما بيعلمكم في اللغة, في اللغة العربية مش بقولكم الكلمة في اللغة العربية اسما وفعل وحرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤام يا من ضربنا على الفيت ابن مالك دية انك تحفظ الالفات بتاعت ابن مالك ماشي حاضر ما كانش في المساس خلينا تبع الجامع طيب اللغة العربية مش اسم وفعل وحرف اسم فعل الحرف. الاسم اسم ظاهر او ضمير اه الضمائر اسماء اشاره واسماء موصول والى ولى ماشي طب والفعل اما ماضي واما مضارع واما امر طب والحرف اما حرف مبنى او حرف معنى اولها ثاني الحروف ام حروف مبنى او حروف معنى حديبنا مثال عشان اقربها قلم اللام هنا فين يقول عليها ايه كلمة قلم دي متكونة من ايه قاب ولام ومي تقبل لام في قلم ايه حرف ايه مبنى ان منه كلمة طب انا هقول القلم لمحمد الا اللي جت لمحمد دي ها تقب <تصفيق> برضاك مبنى في محمد ولا هو اسم محمد من غير الله <تصفيق> اه تقب معنى القلم من كل محمد يبدتني معنى يبقى الحروف يقيم حروف لباني يحروف معاني ما مع علينا نرجع لك اهل ان دحية الدنيا بتاعتنا طيب يبقى ايزا العدد وحده البناء بتاعته في الحساب واحد حتى بيعلمونا لنا واحنا صغيرين يقول واحد هنحط عليه واحد يلا بقى كام يقول له 2 يبقى وحده في البناء في الحساب ايه واحد طيب شيل رقم واحد وحده بناء عندنا الاعداد يا كف يا يا وات. يا اعداد زوجيه يا اعداد فرديه طيب العدد سبعة خد ايه خد واحد اللي هو وحده البناء وخد ثلاث اعداد زوجيه اللي هم ايه 2 والاربعة والات Side وخد ثلاث أعداد فردية اللي هي السيلة والقليل والسابعة يبقى رقم سابعة خد وحدة البناء وثلاث أعداد فردية وثلاث أعداد زوجية يبقى هو كم منتهى العدد عند العرب لأنه جمع بين وحدة البناء وبين ثلاث أعداد لأنه أقل الجمع ثلاثة ثلاث أعداد زوجية وتلاث أعداد فردية kor ولقد اواصل ولا ترين طب اللي وراه مثلا مشواره او بتاع ما اه يعني ما فيهاش مشكلة هنخش بقى في الناحة اللي نزل نلت القدر ايه القران نزل كله نلت القدر ايوه نزل كله نلت القدر لان احنا عندنا اربع افعال انزل ونزل وتنزل وتتنزل كل حاجه لها لحظه معينه انزل في همز التعديه يبدأ فعل الله سبحانه وتعالى انزله ليله القدر من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا كله من في القدر نزل القران كله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنه 13 سنه لقد و10 في المدينه طب ما تجيب يا عم دليل احنا عايزين دليل احنا بالكلام بتاعك كده احنا نصدق ازاي اللي كان بعت دليل اقراها في القران وبالحق انزلنا وبالحق نزل يبقى فرق بين انزل ونزل انزل بتقلي إلهي نزل شغل الدبريل بأمر من الله ينزل بالإبزء من القرآن أو النجم من القرآن أو القصد من القرآن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب القرآن قلنا سورة القدر 114 حرف بعد صور القرآن عدد صور القرآن الكريم مبدؤه أنا حقف إعجاز واحد عشان ما طولش عليكم اللي هو بداية الصور بداية الصور في القرآن الكريم اللي هم المية وأربعتاشر صورة عشر اساليب من اساليب اللغة العربية لا توقفية توقفية علمها دبليش أيوة دي صورة مريم ودي صورة بالبقرة دي صورة كذا لا تجية توقفية لازم السماء توقفية اللي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش اجتهاد لا ما هوش اجتهاد لذلك ان الجزيره العربيه لا كان لا كان لا ليس كان فيها ابقار كانت حاجه ولكن عندهم من الابل والغنم ها وسميه سوره البقره لان البقر كان في بني اسرائيل وكانت تخص بني اسرائيل فاسماء السور توقيفيه مش اجتهاد توقيفي وفي صور لها اكثر من اسم ها ففي نزلة نازله معلومه من فوق من فوق ما فيهاش اجتهاد لا لا لا لا لا لا مش من الصنع طيب ال عشر صورة واخدين عشر اساليب من اساليب اللغه احنا ربنا يعنى ونقول على اسلوب حتى واحد النهارده ها الثناء لله الثناء لله الثناء لله ده عايز ايه عايز حمد وعايز تسبيح وعايز زياده بركة ماشي اقوله تاني الثناء لله عايز ايه حمد وتسبيح وزياده مباركه تعال شوف كذا كم صوره في القران مبنوعه بالحمد كان شباب درس الباب جماعه العواجزه احسن هاي خمس صور مبنون بالحمد لله الفتحة ها. الانعام الكاس سبق فوق خمس صور مدوعة بالحمد لله طب ناخد ايه من الخمس صور المدوئين بالحمد لله تاخد من الحمد اربعه انواع قال لا لما ربنا بدأ خمس صور من القرآن بالحمد لله بيلفتك الى ان الحمد انواع انواع الحمد يا عم الشيخ والحمد الرقر هتعمل له انواع يا مشايخ مش احنا اللي بنعمله مش المشايخ اللي بتعمله انا لسه شيخا انا اتشبه بهم ها انت هتعمل لنا بردك قولنا الحمد اي والحمد اخارم انواع طب انواع الحمد اي عم الشيخ حمد لذات الله لان الله اهل الله يحمد مش هو اللي خلق الكون وهو اللي اجابك من عدم وقامت من عد وعمال فحصه وبيذاك وعمل لك هواه تتنفس وميه تشرب وطعام تاكل يا الله يا الله وجعل لك ما ليس له لا في الارض ولا في السماء اوعى تروح دماغك لبعيد يعني انا وانت ليه مش اللي ربنا قال سيدنا عمر ايوه وجعله برافو عليك ما شاء الله لا لا لا لا احد بقى يسلم المايك بقى سيدنا عمر يسال واحد من اصحابه اصحاب رسول الله كيف حالك يا حارثه قال له منشغل بالفتنه منشغل بالفتنه واكره الحق واصلي بغير وضوء واصلي على وكب وليه الأرض ما ليس لله لا في الأرض ولا في السماء سيدنا عمر زال عايز يجيب الجلادي يجلده سيدنا علي كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه اللي سيدنا النبي قال في حق سيدنا علي أنا مدينة العلم وعلي بابها قال له يا امير المؤمنين أنت زعلان من الراجل ليه الراجل بقول كلام صح قال له أسمعته يا أبا الحسن قال له ايوه مدول صح منشغل بالفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة ومن منا لا يستغلوا بهذا من منا المشمع مشغول بديج ها إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويقرعوا الحق يقرع الموت مين منا اللي بيحب الموت لو إحنا صغارين كانوا يقول لك ساعات بتشوف عربيه الأسعاط يا أخوي أهرش في رأسة. ليه مش هاتموت لا إله إلا الله. أنا على أندح حاله مثل كده طيب يبى الموت. ولا نبني كرف. ها. طيب. وبيصلي على وفد. يصلي على جبل. وقعدنا الجباله. أو تاب. يصلي من غير وضوء أيوة. يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها. هو شاط ما تقول تصلي على النبي ولك رح ترضى. لا بتصلي من غير وضوء. لا بتصلي على. و... بيصلي من غير وضوء. يصلي على رسول الله. وليه في الارض ما ليس لله في السماء ولا في الارض ليه زوجه اولاد يبقى الحمد؟ الحمد لذات الله حمد على نعم سابقة انت جيت لقيت الكون ممهد لك ارض موضوعه وسماء مرفوعة وشمس وقمر وهواء وماء ونبات وحيوان وجماد والكل بيخدم في حضرتك يبقى جيت لقيت الكون في نعم سابقة يبقى حمد على نعم سابقة طيب والنعم خلصت ولا لسه بتنزل علينا برضك دلوقتي وان تعدوا نعمة الله ما تحصوه بحمد على نعم لاحقه الحمد الرابع حمد خاص من الله لأن الله مالك يوم الدين خدناهم منين من فاتحة الكتاب الحمد لله حمد بذات الله رب العالمين حمد على نعم سابقة الرحمن الرحيم حمد على نعم لاحقة مالك يوم الدين حمد خوف من الله وإذا أذن الله ببقاء ولقاء نكمل ما بدأناه من هذا الحديث الطيب وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده الله الخمس الجاي بقى ياخذ المطلق لا الجاي في ثلاثة يوم العيد وبعد العدم يعني <تصفيق> خلاص بعد العيد يعني, يعني, يعني إذا خلاص عايزين كان نستمر طول ما فيش حاجه نستاذن من, من, من الشيخ ونخليها كل يوم خميس ما فيش اه والله مفيش مشكله ما مفيش, مفيش مشكله انا لي حق عندك